إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمد يائِ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يقول المصنف رحمه الله وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى يعني الأنصاري المتوفى سنة ثلاث وثمانين من الهجرة قال لقيني كعب ابن عجرة العوفي وهو من شهد بيعة الرضوان ورد فيه الحديث المعروف المشهور لما كان يتساقط القمل رأسه من رأسه على وجهه في الفدية في حلق الرأس يقول لقيني كعب بن عجرى فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلّم عليك، قد علمنا كيف نسلّم عليك، فكيف نصلي عليك؟ هذا السؤال سُئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مره سُئل مراراً عن هذه القضية. فهذا حديث كعب بن عجرة وكذلك أيضا جاء في السنن من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وكذلك أيضا لما سأله قيس بن سعد بن عبادة لما استأذن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قيس رضي الله عنه عن هذه المسألة بعينها فهذه الأحاديث منها ما جاء مطلقا يعني من غير الصلاة سأله كيف نصلي عليك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالسلام عرفوا كيف يكون السلام السلام عليك أيها النبي كما في الحديث السابق فكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن فسألوه عن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام فأجابهم بهذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره وحديث كعب بن عجرة هنا ليس مقيدا بالصلاة، يعني ما سأله كيف نصلي عليك في الصلاة، وكذلك حديث قيس ابن سعد ابن عباده، ولهذا يقال أفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ورد عنه في بيان ذلك وشرحه، يعني من قوله تعالى صل صلوا عليه كيف نصلي عليه كما في هذا الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره أو غير ذلك مما ورد من الصيغ الصحيحة الثابتة عن فهذا أكمل ولهذا يقال إن الإنسان خارج الصلاة إذا أراد أن يصلي النبي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزيه أن يقول اللهم صل على محمد لأن هذا يحصل به تحقيق الأمر اللهم صل على محمد صلوا عليه فإذا قال الإنسان اللهم صل على محمد حصل المقصود أما الصلاة فإنها لا يقال فيها من الأذكار والأوراد إلا ما كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن مبنى ذلك على التوقيف بخلاف الدعاء فإن بابه أوسع في الصلاة على الأرجح ف. لذلك يقال خارج الصلاة الصيغة المختصرة اللهم صلي على محمد والأكمل والأفضل أن يأتي بهذه الصيغة خارج الصلاة أيضا خارج الصلاة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عن ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة أكثروا علي من الصلاة فإننا ما هي الصيغة التي نقولها على الأفضل والأحسن والأكمل نقول هذه الصيغة الواردة وما شابهها من الصيغ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة مثلا تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت وتردد ذلك فشغل ليلة الجمعة ويوم الجمعة وهكذا إذا أردت أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام أنت في جالس أو في السيارة أو نحو هذا أكمل وأما في الصلاة فإنه يلتزم بالصياغ الواردة فقط كما قال الله عز وجل مثلا في القراءة فاستعف كيف نستعيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستعيف وهكذا في غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وتحديده فهنا نقول هذا يقال في الصلاة ما الدليل على أنه يقال في الصلاة من وجهين. الوجه الأول أن الأحاديث المطلقة سألوه كيف نصلي عليك فعلمهم كيف يصلون عليه نعم قولوا اللهم صلي على محمد إلى آخره فهذا يشمل الصلاة ويشمل خارج الصلاة وكذلك ما جاء مقيدا في الصلاة كحديث أبي مسعود فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا اللهم صلي على محمد إلى آخره طيب يقول قولوا اللهم صلي على محمد قوله قولوا هذا أمر والأمر الأمر للوجوب الأمر للوجوب الأمر للوجوب عند الجمهور إلا إذا وجد صارف يصرفه من الوجوب إلى معنى آخر كالاستحباب ولذلك هل يؤخذ من هذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة؟ هذا الحديث ليس مقيدا في حال الصلاة وإنما هو مطلق كيف نصلي عليك فقال قولوا مع أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهذا أمر أيضا من الله تبارك وتعالى والأمر, والأمر للوجوب وهذا هو الظاهر وهذا الذي عليه عامة اهل العلم ان الامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ الانسان ويخرج به من العهدة ويتحقق به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقال فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم امتثل. يتحقق به الامتثال. ما هذا المقدار نعم من اهل العلم ان قال في العمر لو مرة واحدة لماذا قالوا لأن الأمر المطلق الأمر المطلق يتحقق بوحدة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلينا عليه عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة يصدق على هذا الإنسان أنه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا يكون قد خرج من العهدة وليس ذلك يعني أنه لا يستحب له أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا مطلوب ولكن الكلام في الوجوب، هل يجب عليه أن يفعل ذلك في مناسبات شتى أو أنه يكفيه أن يصدر منه ذلك مرة، ولو مرة في حياته؟ نعم، أذا قال به جمع كبير من أهل العلم أنه يصدق من راحده، بل نسبه ابن عبد البر رحمه الله للجمهور. إذا فعله مرة واحدة في العمر قالوا أجزاءه ليه؟ لأن الأمر المطلق يتحقق بهذا فالأمر المطلق من حيث هو لا يفيد التكرار صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد فيكون قد حصل المقصود لا يفيد التكرار حينما تقول لإنسان مثلا نعم تقول لإنسان مثلا كبر أو أدعو أو نحو ذلك فيقول دعوته مرة واحدة يكون قد فعل ما طلب منه لا يقتضي هذا التكرار الأمر الذي يقتضي التكرار هو ما دل دليل على طلب التكرار فيه مثل كلما كذا افعلوا كذا كلما حصل كذا افعلوا كذا كلما سمعتم كذا قولوا كذا مثلا فهذا للتكرار لأن كلما تدل على التكرار واختلفوا في مثل الأمر المعلق على شرط الأمر المعلق على شرط هل يتكرر بتكرر المشروط نعم أو لا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فمعنى كل ما سمعنا المؤذن صلاة الظهر صلاة العصر المغرب والعشاء والفجر ومن الغد وهكذا كل ما سمعنا المؤذن قلنا مثل ما يقول وكذلك أيضا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا أذن جار الدار قلنا مثل ما يقول ثم أذن المسجد الآخر قلنا مثل ما يقول وإذا أذن مسجد ثالث قلنا مثل ما يقول وهكذا لأنه معلق على شرط هكذا قال بعض أهل العلم الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرره وهي مسألة أصولية نعم معروفة وأما الأمر المطلق فإنه لا يدل على التكرار النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قام رجل قال في كل عام يا رسول الله فسكت نفس سلم ثم بيّن لهم قال لو قلتها لوجبت فدل على أن الأمر لا يدل على التكرار الأمر المطلق لا يدل على التكرار إلا لدليل يدل على على طلبي ذلك لذلك قال هؤلاء بأن ذلك يتحقق مرة واحدة هذا الكلام لو بقينا مع هذا الحديث فقط كان يمكن أن يفهم بل قد نقول إن كما قال بعض أهل العلم بأن الصلاة على وسلم مستحبة لو بقينا مع هذا الحديث لماذا؟ لأن قوله قولوا جاء جوابا على سؤال ولم يكن ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل التعليم والإرشا كيف نقول؟ قال قولوا كذا وكذا وكذا لو بقينا فقط مع هذا الحديث ولذلك ذهب ابن جرير رحمه الله لأن هذا مستحب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب بل نقل عليه الإجماع ولا يصح الإجماع في هذا نعم وعلى كل حال من أهل العلم من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في كل صلاة وذلك في التشهد وأي تشهد كثير من أهل العلم قالوا التشهد الأخير التشهد الأخير وهذا مذهب الإمام أحمد مذهب الحنابلة عفوا أو مذهب المتأخرين من الحنابلة وهو رواية على كل حال عن الإمام أحمد بهذا قال جمع من الصحابة أنها تجب في كل صلاة وذلك في التشهد الأخير من هؤلاء ابن مسعود وأبو مسعود البدري وابن عمر وقال به جماعة من التابعين أيضا ومن أهل العلم النظر إلى أحاديث أخر فقال بأنها تجب كل ما ذكر عليه الصلاة والسلام وليس فقط في التشهد وهذا له وجه قوي من النظر لأن الأدلة يتدل ظواهرها على هذا أن إذا ذكر عليه الصلاة والسلام فإنه يصلي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغما أنف مريء نعم أو رغما أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ولما صعد المنبر قال آمين آمين آمين وفيه أنه قال له جبريل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار أبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. هذا وجه قوي في الدلاله على الوجوب. وكذلك أيضا من ذكرت عنده فليصلي علي. وهذا أمر صريح. وكذلك أيضا البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. مع أمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا علي. وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وعلى كل حال الأقوال أكثر من هذا لكن هذا هو المشهور منها فينبغي على الإنسان ألا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر إذا ذكر وألا يترك الصلاة عليه في الصلاة في التشهد الأخير أما التشهد الأول فهل يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيه أو هل يشرع ذلك كثير من أهل العلم عامة أهل العلم يقولون لا ما السبب في هذا؟ ما هو السبب؟ ما هو الحديث الذي يحتجوا به على أن نعم؟ كأنما هو على الرضف واللي جالس على الرضف يجلس جلسة خفيفة، لا يطيل فيها ولا، لكن الحديث حديث ضعيف. ألا استدل به على أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ نعم. ويوجد ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نعم كان يصلي على نفسه. في التشهد الأول كما عند النساء كان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره نعم فهذا يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فعلى كل حال ولذلك نقول من بعض الناس يسأل أقول أنا جلست التشهد الأول وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم هل أسدل سه ماذا أقول له نقول له لا مات السود للسهو نعم مات السود للسهو على كل حال عمدة الذين قالوا لا يصلي عليه التشهد الأول هو هذا الحديث والحديث ضعيف الحديث ضعيف وقوله فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا نعم أو كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ولم يحدد التشهد الأول والله تعالى أعلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعرفنا ما معنى صلي على محمد قلنا الصلاة من الله هي تناع لي وذكره في الملأ الأعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هنا قولوا اللهم صل على محمد من قال بالوجوب قال ويجب أيضا أن يصلي على آله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقالوا هذا حتى على سبيل الاختصار إذا اختصر الإنسان الصيغة قال اللهم صل يا محمد أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يذكر الآل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا قولوا الله مصلي على محمد وعلى آلي وعلى آلي محمد نعم وكثير من أهل العلم يقولون الصلاة على الآل مستحبة وليست وليست واجبة على كل حال نحن نلتزم الصيغ نعم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا بد وفي خارج الصلاة الله قال يا إلى دينام نصلي عليه وسلم تسليما فنجمع له بين الصلاة والسلام وإذا ذكر الآن مع ذلك فلا شك أنه أكمل وأولى وأحسن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع له بين الصلاة والسلام وإذا ذكر الملائكة فيمكن يكتفى بالسلام يقال جبريل عليه السلام ويمكن أن يجمع بين هذا وهذا فيقال جبريل عليه صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر غير الأنبياء في الصحابة فالترضي وهل يجوز وفي من بعد الصحابة الترحم ولكنه لا يمنع أيضا الترضي على من بعد الصحابة لا يوجد ما يمنع من هذا ولكن جرى العمل الغالب على الترضي على الصحابة والترحم على من بعدهم وهل يمنع أيضاً الصلاة على غير الأنبياء والملائكة؟ قال صلى الله على فلان صلى الله على أبي بكر مثلا. هل يحرم هذا؟ أو يقال عليه السلام الجواب ما يحرم والنبي صلى الله عليه وسلم الله قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى فلا يمنع هذا ولكنه لا يتخذ عادة كلما ذكر أحد صلي عليه واضح ما يتخذ عادة ويقول ولا يخص به أَحَدٌ بعينه. كان يقال علي عليه السلام فإن ذلك يكون مضاهاتا للرافضة فهذا وين وجد في كلام بعض أهل العلم وفي الكتب إلا أنه مثل هذا لا ينبغي للإنسان أن يستعمله وإن كان المعنى صحيحا أن يخص ناس بعينهم يسلم عليهم أو يصلى عليهم من غير الأنبياء ويجعل ذلك شعارا عليهم فهذا هذا غير صحيح ولا أصل له طيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على آل محمد من المراد بالآل يقول الأتباع إطلاق الآل على الأتباع إطلاق معروف قال به بعض أهل العلم وهو أوسع إطلاق أوسع إطلاق وفي المقابل يقابله في الطرف الآخر أضيق إطلاق ما هو؟ لا ها؟ كيف؟ طبعا الآل كلمة آل من حيث هي غضا النظر عن آل النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى الآل فإنها تطلق على الشخص ذاته أدخلوا آل فرعون يعني فرعون إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آلَى آلَى مَنْ آلَى عِمْرَانَ يعني عمران نعم. وعلى كل حال فالآل قد تطلق على الشخص نفسه لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا عليه حينما نقول لهم صلي على محمد وعلى آل محمد قطعا ليس المقصود به على آل محمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام لا هذا سيكون تكرارا لا معنى له وإنما المقصود إن العطف يقتضي المغايرة فأضيقوا إطلاق من هم من زوجات فاطمة وعلي والحسن والحسين هذا أضيق إطلاق واضح أضيق إطلاق ويقابله أوسع إطلاق الأتباع وبينهما إطلاقات ولعل الأقرب الله تعالى أعلم أن كلمة الآل تطلق على ذلك جميعا تطلق على ذلك جميعا وهي في كل مقام بحسب ما يدل عليه القراء والسياق فكل ذلك صحيح كل هذا صحيح نعم فمن قائل بأن الآل هم من تحرم عليهم الصدقة هؤلاء هم الآل وهؤلاء منهم اختلفوا في تفصيله من الذين تحرم عليهم الصدقة القول بأن الآل هم من تحرم عليهم الصدقة هو قول عامة أهل العلم قول الجمهور من تحرم عليهم الصدقة لكن يبقى منهم من أهل العلم من يقولهم بنو هاشم وبن المطلب فقط يعني فقط يشمل ذلك في أثين بني هاشم وبني المطلب فقط هذا نعم ومن أهل العلم من ضيقه فقالهم بني هاشم فقط نعم ومنهم من وسعه قليلاً عن هذا، وقال هم بنو هاشم، عفوا عفوا منهم من قال بنو هاشم، ومنهم من قال بنو هاشم وبنو المطلب ومنهم من وسعه أكثر من هذا حتى أوصلهم إلى غالب، أوصلهم إلى غالب، وأدخل فيهم نعم. بنو أمية وبنو نوفل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم لما جاءوا وسألوه ف ومنهم من أطلقه على أضيق من ذلك كله كما سبق قال علي وفاطمة والحسن والحسين علي وفاطمة وحسن والحسين بناء على حديث الكساء بناءً على حديث الكساء ما هو حديث الكساء؟ ما هو الحديث؟ نعم نعم اللهم هؤلاء نعم فجمعهم ضمهم في كسا فهذا إطلاق صحيح هذه فاطمة والحسن والحسين وهذا هو أضيق هذه الإطلاقات ومنهم من ذكر قال الأزواج والذرية يدخلون نعم. لحديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته قالوا قوله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته يفسر الآل اللهم صل على محمد وآل محمد من هم وأزواجه وذريته كما في الحديث الآخر نعم. ومن أهل العلم من قال هم أتباعه إلى يوم القيامة فهؤلاء هم آله لكن هذا فيه إشكال صح أن الأتباع يقال لهم آل وهو أحد المعاني في قولها أدخلوا آل فرعون نعم لكن هذا فيه إشكال هنا في هذا الموضع حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس نرجعه إلى المدينة عندما يقال له خم نعم. عندما يقال له خم فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهلي في أهل بيتي وسئل عنهم زيد بن أرقم أليس نساؤه من أهل بيته قال إن نساؤه من أهل بيته ما أنكر هذا فهم داخلون في بعض الأطلاقات نعم ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده من حرم الصدقة بعده فقيل له من هم فذكر الأربعة العلي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر أولا هم الذين حرموا الصدقة أولا الأربعة فهذا أحد الإطلاقات أذكره. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المقصود بالآل هم الأتباع مطلقا كان ما قال لأتباعه أذكركم الله أهل بيتي يذكر من بمن كلهم أتباعه عليه الصلاة والسلام وإنما يذكرهم بي أعلق الناس به وأخص الناس به نعم ولذلك الحديث تركت فيكم الثقلين نعم كتاب الله وعترة أهل بيتي لأنهم هم أعلم الناس بسنته عليه الصلاة والسلام فهم يخالطونه ويعاشرونه معاشرة تامة في بيته نعم وأزواجه يدخلنا في بعض الإطلاقات كما في سورة الأحزاب لما قال الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول إلى أن قال الله عز وجل إنما يريد الله إيش نعم أهل البيت يعني أخص أهل البيت على بعض التقديرات في العراب أهل البيت والكلام متوجه إلى من إلى زوجاته أهل البيت فأدبهن وبين له ما يليق بمرتبتهم ثم عقب بهذا التعقيب وبهذا نخرج بنتيجة وهي أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون إطلاقا صحيحا على معنى أخص وهو علي وفاطمة والحسن والحسين ويطلقون على معنى أوسع من هذا وهم من حرم الصدقة عفوا يدخل فيهم أزواجه ويطلقون بإطلاقا أيضا أوسع ولا يدخل فيه الأزواج وهم من حرم الصدقة وهم البيوت الأربعة آل علي وآل عقيل وآل نعم فهذا إطلاق ويطلق بإطلاق أوسع من هذا وهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة فكل هذا كل هذا صحيح نعم كل هذا صحيح والله تعالى أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يدخل فيهم دخولا أوليا أصحاب الإطلاق الضيق وكذلك إنعم كل من يصدق عليه هذا كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم هنا كما صليت على آل إبراهيم الكاف هذه هل هي للتشبيه كما صليت على آل إبراهيم إذا كانت للتشبيه فالعلماء يريدون سؤالا معروفا في هذه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأنبياء وأعظم الأنبياء وأفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكيف طلب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الله عليه كما صلى على آل إبراهيم أو كما صلى على إبراهيم كيف والنبي صلى الله عليه وسلم aكمل واضح السؤال النبي صلى الله عليه وسلم aكمل الأنبياء فطلب أن يصلي الله عليه صلاة كالصلاة على إبراهيم أو كما صلى على إبراهيم جواب واضح السؤال واضح طيب نريد الجواب ماذا يقال؟ إيش؟ في عبارة أو نعم هذا وجه وهو أيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم نعم فهو من ولد إسماعيل من جهة ومن جهة أخرى هو من أتباع إبراهيم على دينه نعم بعث بالحنيفية عليه الصلاة والسلام فهو من آل إبراهيم طيب فإذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آلهم كما صليت على إبراهيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك داخل في هذا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهو من آل إبراهيم فهو فنحن يعني نريد أن نضيف إليه صلاة على صلاة كما صل صلى الله عز وجل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يعني محمد عليه الصلاة والسلام وغير النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء الكثير الذين هم من ذرية إبراهيم وهو أبو الأنبياء صلي على محمد والله أخبر أنه صلى عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فإضافة إلى آل منهم النبي صلى الله عليه وسلم فنكون قد طلبنا له ما صلى الله به عليه وعلى إبراهيم وعلى سائر الأنبياء من آل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فيكون ذلك جميعا مجموعة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا وجه ويمكن أن يقال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن الكاف هنا يمكن أن تكون ليست للتشبيه لا يمكن أن تكون للتعليل يمكن أن تكون للتعليل تعليلية كما أنك صليت على إبراهيم صلي على محمد كما تقول أعطني أسوة بفلان صلي على محمد كما صليت على إبراهيم هذا كل التشبيه ويمكن أن يقال بأنها للتحقيق أيضا وهما احتمالان في قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة يمكن أن تكون كاف للتعليل لتربيتهما لي في حال الصغر ويمكن أن تكون للتحقيق ارحمهما رحمة محققة ثابتة كما أن تربيتهما كانت محققة في في حال الصغر واطعة واضح؟ هذه من أوضح الأجوبة هناك أجوبة أخرى كثيرة لكن هذا من أوضحها هذه الأجوبة اللي ذكرناها قبل قليل من أوضحها ومن أحسنها نعم فنكون جمعنا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك جميعا ما صلي به على إبراهيم والأنبياء آل إبراهيم والأنبياء كثير فيجمع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جميعا إضافة إلى صلاة الله عز وجل عليه طيب كما صلى الله تعالى ابراهيم ان على ال كما صلى الله تعالى على آل ابراهيم انك حميد مجيد حميد فعيل بمعنى اي يعني إيش حميد هي حميد على وزن فعيل هل هي بمعنى فاعل حامد ولا بمعنى محمود حامد تحتمل أن تكون بمعنى حامد بمعنى فاعل حميد بمعنى فاعل طيب يعني أن الله عز وجل يحمد أولياءه ومن ذلك أنه يصلي على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وعلى عباده المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي نعم ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول تقول أسير بمعنى مأسور وقتيل بمعنى مقتول نعم وجريح بمعنى مجروح فيكون محمود إنك حميد أي محمود لما لك من أوصاف الكمال مجيد يعني المجد ما معنى العلو الشرف إيش الرفعة ها يعني هذه الكلمة كلمة المجد تدل على الساعة نعم في صفات الكمالات المتنوعة فالمجد لا يتحصل ولا يتحقق إلا بها ما هو الطريق إلى المجد؟ تقول أوصاف كثيرة فالله عز وجل مجيد فهو ماجد وهو أيضا ممجد سبحانه وتعالى له الأوصاف الكاملة التي يسمو بها نعم وله الأسماء الحسنة البالغة في الحسن غايته إنك حميد مجيد طيب هذه الصيغة على كل حال هي من أكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهناك صيغ أخرى مثل اللهم صلي على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته لاحظ أهل بيته وعلى أزواجه وذريته يمكن أن تكون هذه الأشياء أهل بيته وأزواجه وذريته أن تكون تفسيرا لإيش لآل لآل محمد لأنه قلنا يطلق على إطلاقات متعددة فيكون ذكرها هنا متعاطفة ذكر جملة منها نعم ويمكن أن يكون المراد بالآل الأول أهل بيته نعم اللهم صلي على محمد وعلى أهل بيته وهذا قريب لأن الآل بمعنى الأهل الآل بمعنى الأهل فهنا تسره بأهل بيته وفي بعض إطلاقات آله يخرج الأزواج وضح أهل بيته فيكون منهم هم الأهل البيت هنا من حرم الصدقة بعده مثلا ثم ذكر الأزواج ثم ذكر الذرية. ولكن هل يقطع بهذا الجواب لا لماذا لأن ذريته من أهل بيته فيكون ذلك تفسيرا للآل بأن الأزواج و... اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 هنا عندنا ذكر آل ابراهيم فقط وكذلك اللهم صلي على محمد وعلى وعالي محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ما ذكر أهل بيته نعم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم إنك حميد مجيد طيب هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات الثابتة الصحيحة الواردة قبل أن أغادر هذا أقول مما يمكن أن يستدل به على الوجوب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته نعم لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثنا عليه ثم يصلي وفي روايه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ثم يدعو بما شاء نعم ثم يدعو بما شاء على كل حال الحمد لله. طيب، تفضل كمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ لمسلم. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه وعن عبد الله بن عمر بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا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 وفي نفض كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أني أعوذ بك كان يدعو كان يفعل كان يقول تدل على المداومة تدل على المداومة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكان يصلي صلاة إلا واستعيد بالله عز وجل من هذه الأربعة، يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما هي فتنة المحيا ها ما هي فتنة المحيا ها دي فتنة المال فتنة الشهوات تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء إلى آخره فهذا من فتنة المحيا يفتنى الإنسان بأشياء كثيرة في الحياة من الأمور الملتبسة وغيرها من الشهوات التي تتطلبها النفوس ويحتمل أن يكون المراد فتنة المحيا ما يكون في آخر الحياة عند الموت عند الخاتمة وفتنة الممات يمكن أن يكون المراد به عند الموت، فعطيه الشيء حكم ما مجاوره لأنها قريبة من الموت عند الموت ويمكن أن يكون المراد به فتنة القبر هي فتنة الممات يأتيه ملكان كما هو معروف. نعم ومن فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال المسيح هنا هل هو فاعل بمعنى مفعول بمعنى ممسوح ولا مسيح بمعنى ماسح فاعل يمكن المعنيين طيب إذا قلنا إنه بمعنى فاعل كيف يكون المعنى يمسح الأرض يعني ماسح لأنه يمسح الأرض يطوف بها هذا احتمال وأيضا ها يمسح الإسلام ولا يمسح الإسلام، ها؟ أي؟ ويمكن يكون بمعنى نعم؟ ممسوح العين اليوم؟ إذاً يكون مسيح بمعنى ممسوح هذا هذا ليه؟ لأنه لا حاجب له ولا عين ممسوح تماما ليس فيه عين أصلاً ولا حاجب ممسوح ماشي؟ هذا بالنسبة للمسيح. وبالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام يقال له المسيح هل هو بمعنى ممسوح ولا بمعنى ماسح ولا يقال بالأمرين لماذا لا يقال بالأمرين على القول بأنه قيل لعيسى عليه الصلاة والسلام لأن زكريا مسحه أو لأنه ولد وهو كالممسوح بالدهن هذا بمعنى ممسوح أو باعتبار أن قدمه ممسوحة يعني مستوية مع الكعب صدر القدم مع الكعب ليس فيها التجويف الموجود عند الناس فهذا كله بمعنى ممسوح ويحتمل يكون بمعنى فاعل وهذا هو المشهور أنه إذا, ما إذا مسح صاحب العاهة الأبد الرسول برئ بإذن الله عز وجل نسيح نعم والله تعالى أعلم طيب وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى, إلى آخره هذه الصيرة لأن هذه الرواية عند مسلم صيغة الأمر والأمر الأصل أنه للوجوب إذا تشد هذا أحدكم فليستعذ ولهذا قال بعض أهل العلم بوجوب ذلك مع أن الجمهور على خلافه على أن ذلك يستحب ف وفي لفظ عند مسلم عوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله من عذاب القبر إلى آخره فهذا أيضا أمر وفي حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن وهذا يدل على تأكدي طلبه ويقول لهم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم الإمام مسلم لما أورده في صحيحه عقبه بقوله مباشرة قال بلغني أن طاوسا طاووس من التابعين قال لابنه أدعوت بها في صلاتك قال لا قال أعد صلاتك أعد صلاتك فكان يرى يرى الوجوب نعم إذا تشهد أحدكم فليستعب بالله من أربع فيكون هذا بعد التشهد نعم الأخير لماذا نقول الأخير لما نبقي على أطلاق إذا تشهد أحدكم نقول لأنه جاء في رواية أخرى في حديث آخر كما في صحيح مسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله أو فليتعوذ من أربع وفي زيادة عند النساء ثم ليدعو لنفسه بما بدى له أو ما بدى له نعم، كيف؟ أي؟ فيكون هذا في التشاهد الأخير يقول الله من بك من عذاب النار وعذاب القبر إلى آخره. ومن حديث عائشة في صحيح مسلم زيادة الاستعادة من المأثم والمغرم. ولما سئل عن هذا كثرت استعادته من المأثم والمغرم. المأثم يعني الأسم والمغرم. الغرم يعني إيه. فلما سئل عن هذا ذكر عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا إذا غرم ما الذي يحصل له حدث فكذب ووعد فأخلف وكان يستعيد كثيرا من ذلك ولهذا نقول في آخر الصلاة نستعيد الله من هذه الأربع ونضيف إليها الاستعاذة من المأثم والمغرم نعم طيب الحديث الذي بعده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي هنا لم يحدد موضعا أين يدعو يعني لو تتبعت الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من أولها إلى آخرها يبدأ بالصياغ الواردة ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد تكبيرة الاحرام، نعم في بعض صياغ دعاء الاستفتاح ودعا عليه الصلاة والسلام في الركوع كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنه لما نزلت عليه ذا جاء نصر الله والفتح وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا دعاء في الركوع ودعا عليه الصلاة والسلام بين السجدتين وقال في التشهد في آخر التشهد ثم ليخير من الدعاء أعجبه وثبت عنه أدعي عليه الصلاة والسلام في آخر التشهد وفي السجود قال أما السجود أما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيكثر سامن الدعاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مواضع للدعاء ثابتة هنا قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره فأي هذه المواطن أولى بهذا الدعاء وين؟ السجود لأنه سلم حث على ذلك وكذلك أيضا لا مو في الركوع بعد التشهد أما الركوع فقالوا سلم عظموا فيها الرب وهذا لا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم الله مغفر لي فيقال في هذا إنه يلتزم بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط الاجتهاد في الدعاء الإنسان يريد أن يدعو يقال له في آخر التشهد كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو في السجود فالسجود قال فاجتهدوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي في الركوع نعم ليس هذا قد لا يكون ذلك يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام فاجتهدوا فيه اجتهدوا فيه في الدعاء نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على كل حال في التشهد بعد التشاهد وليتخير من الدعاء بعد ذلك من المسألة ما شاء نعم وأقرب ما يكون العبد ربه ساجد أيضا قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم مغفرة من عندك يعني مغفرة عظيمة تستوعب جميع الذنوب نعم وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم لا أرى أن الحاجة داعية لشرح الدعاء واضح وليس فيه عبارات غامضة فلا حاجة لنشرح لشرحه لكن على كل حال الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في بعد التشهد وبعد وفي الصلاة أيضا نعم من ذلك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد وفي رواية لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين نعم وكذلك ايضا امر عائشة رضي الله عنها ان تقول اللهم من يسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم واسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل وهكذا أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى مثل اللهم أن يعود بك من عذاب القبر الذي مر معنا وإضافة إلى المأثم والمغرم وكذلك اللهم أن يعود بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل وكذلك اللهم حاسبني حسابا يسيرا إلى غير ذلك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 سبحانك اللهم سبحان بمعنى التنزيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ما معنى وبحمدك الله عز وجل يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك سبح بحمده ما المعنى يحتمل أن يكون ماذا ها يمكن أن يكون سبح مستصحبا حمده أو متلبسا بحمده وهذا من أقرب المعاني وأظهرها والله تعالى أعلم ويحتمل أن يكون المراد يمكن أن يكون المراد سبح حامدا سبح بحمده يعني أنك إذا حمدته أضافت إليه المحامد، فمعنى ذلك أنك نزهته عن النقص. إذا قلت كل المحامد، كل أوصاف الكمال مستحقة له، فمعنى ذلك أنه منزه عن كل نقص. فإنه لا يستحق الأوصاف الكاملة من كل وجه إلا من كان كاملا من كل وجه. نعم. ولهذا إذا قلنا في الصلاة، إذا قلنا في القراءة فياتحة الحمد لله رب العالمين، أَلِلْجِنْسِ الاستغراق كل الحمد مضاف إلى الله جل جلاله وهذا يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى لأنه لا يستحق وصاف الكمال إلا الله وحده لا شريك له نعم فيحتمل أن يكون المراد سبح بحمد ربك يعني قل احمد الله عز وجل فتكون منزها بهذا الاعتبار لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما امتثل ماذا قال قال سبحانك اللهم وبحمدك ذكر التسبيح وذكر التحميد مما يدل على أن هذا ليس هو المراد ليس المراد نزهه بحمدك له ليس هذا المراد وإنما ذكر التسبيح مع الحمد سبحانك اللهم وبحمدك نعم ويمكن أن يكون المعنى وبحمدك سبحت بحمدك سبحت أي بسبب بسبب حمدك على كل حال يقول ما صلى صلاة تعرفون حديث ابن عباس لما سألهم عمر رضي الله عنه عن هذه السورة وأجاب ابن عباس بأنها نفس النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إليه يعني قرب الأجل وأقره عمر رضي الله عنه على هذا فيؤخذ من هذا أن هذا الذكر يتأكد في حال شعور الإنسان بقرب الأجل وذلك إذا تقدمت به السن أو وقع له مرض موت إذا وقع له مرض مخوف مرض خطير يمكن أن يموت بسببه فهنا يكثر من ذلك طبعا إنسان يقول مثل هذا لأنهم لا ذكروا مشروع لكن متى يكثر منه في في المرض المخوف أو فيما كان له حكمه مثل من يحضر جبهات القتال هذا مظن للقتل فيكثر من هذا في ركوعه وسجوده وهكذا إذا تقدمت به العمر إذا راح الشيب، إذا بلغ الإنسان الستين وجاءكم النذير على أحد المعاني يعني الشيب الآن تكلمنا عن الدعاء في الركوع وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي يقولها في ركوعه وسجوده وأجبنا عن هذا وهنا سؤال إذا جاء نصر الله والفتح المتبادر من إذا إنها شرطية إذا جاء نصر الله إن هذا في المستقبل عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما صلى صلاة رسول الله صلى الله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك معانا الله علق هذا بحالة معينة فكيف حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مباشرة بعد ما نزلت عليه كم يحتاج قبل إذن هي متأخرة هذا هو الجواب أنها نزلت متأخرة جاء في بعض الروايات أنها نزلت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في وبعض الروايات نزلت أيام التشريق فالمقصود أنها نزلت متأخرة بعد ما تحقق الفتح ودخل الناس أفواجا في دين الله حتى حجم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة ألف وذلك أعظم مشهد وأعظم جمع حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا قلنا هذا نعم إذا قلنا هذا إذا المتبادر أنها المستقبل فكيف عبر بذلك عن شيء حصل في الماضي أنت الآن جاوبت فأجب عن الإشكال اللي يرد على الجواب نعم عيد السؤال طيب قلت الآن أن هذه نزلت متأخرة طيب يعني بعد ما دخل الناس في دين الله فواجة وحصل الفتح طيب إذا تدل على الاستقبال إذا جاء نصر الله والفتح. فكيف عبر بها عن شيء ماضي؟ إذا جاء نصر الله والفتح، فافعل كذا. إخبار شيء. يكون إيش؟ كيف إخبار؟ إذا جاء نصر الله والفتح. لا. هو كلامك بالسواقة. هذا جواب نعم لا. نعم دخلوا حصل إذا جاء إذا حصل كذا ففعل كذا فتكون بهذا الاعتبار مستعملة في الماضي. ها؟ لا لا تكون استعملت في الماضي. استعملت. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا أعيلهم تفيض من الدم في الماضي. نعم. هذا في الماضي إذا ما أتوك حصل جول النبي صلى الله عليه وسلم وبراء هذه الآيات نزلت بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وكذلك وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها نزلت هذه تعاتبهم بعدما قاموا ما بقي إلا 12 رجلا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا خبر عن الماضي فستعملت في الماضي جيد طيب يكفي هذا هو الشيخ قرأ ثلاثة أحاديث يريد يقول لنا بلسان الحال من هي؟ ننهيها اليوم شرحنا أربعة أحاديث أربعة خمسة أربعة تبغون نقرأ حديثا أو حديثين، ها؟ الوتر، كيف؟ الوتر اللي جا. لا تبغون نوتر؟ طيب. أتوقف عند هذا. نقول هل ستأتي بعض الأحاديث التي لا تحتاج إلى وقفة؟ نعم. قد نقرأ في بعض الدروس سبعة أحاديث. في ولا؟ لكنها لا تصح. لا تصح. هي تحريف يقول هل تجمع الصلاة لأجل مشقة وصول الناس إلى المسجد دون نزول المطر؟ لو كان فيه يحصل الناس فعلا مشقة كبيرة جدا من أثر المطر والمطر توقف مشقة ناس يعني فهنا المشقة تجلب التسير يمكن أن يقال صلوا في رحالكم مثلا جيد ويمكن أن تجمع الصراط على قول بعض أهل العلم كما تجمع في البرد الشديد كما المراض وكذلك المرأة المستحاضة إذا رادت أن تغتسل ما أنه لا يجب عليها الغسل فإن تجمع بين الصلاتين لو كان في مشقة كبيرة لكن الآن الأمور هل يقال بأن الدعاء أو الاستعاذة بعد التشهد بالأربع التي ذكرت واجب أم لا ذكرنا هذا قلنا لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا وكان يعلم كما يعلم السورة من القرآن وما هو الصالف إذا كان بعدم الوجوب يقول ذكرتم في الأسبوع الماضي القول بأنه يمكن أن تكون عبارة التحيات لله أن تكون للاختصاص أو للإستحقاق لا أنا ما قلت التحيات أنا أقول اللام تحيات لله اللام هذه هل هي للإستحقاق أو للاختصاص اللام تأتي للملك وتأتي للإستحقاق وتأتي للاختصاص الملك احفظوها هكذا قاعدة طيب إذا أضفت ذاتا إلى من من شأنه أن يملك فإنها للملك تقول الفنجال لأبي عبد الله الفنجال لأبي عبد الله اللام هذه لإيش للملك السيارة لفيصل اللام هذه إيش تصير للملك، للملك وتكون للاستحقاق، تكون للاختصاص إذا أضفت ذاتا إلى ذات من شأنها ألا تملك، أضفت ذات إلى ذات من شأنها ألا تملك. تقول السير للساعة، السير للساعة، الغطاء الغطاء للقلم. هذا للاختصاص واضح الغطاء للقلم تقول المفرش للطاولة الاسفنجة للمكبر ماشي الحال هذه تكون للاختصاص وتكون للاستحقاق إذا أضفت معنى إلى ذات الحمد معنى صح لله هذا للاستحق... للاستحقاق الحمد لله الشكر لله العظمة لله الكمال لله وهكذا ها الفضل لله جيد وهذا ليس محل اتفاق ليس محل اتفاق العلماء يحبرون أحيانا عن هذه التي للاستحقاق بالاختصاص ولهذا قلت في المرة الماضية للاستحقاق أو للاختصاص يعني على قول بعض أهل العلم لكن هذا تفصيل مفيد ذكره بعض أهل اللغة نعم طيب يقول كثيرا إذا تطيب في البخور إذا طيب الناس في البخور يصلون عنه السلام ليس له أصل ذكر الصلاة عليه وسلم عند التطيب ليس له أصل ولهذا يدخل في حيز حيز إيش البدع أي نوع من أنواع البدع البدع لا لا البدع الإضافية يعني أصل العمل مشروع اللي هو الصلاة عليه وسلم لكن وضع في مكان في وقت في حال ليس لها بدع إضافية. يقول في المجالس إذا أراد أحد الجالسين أي يتوجه الحضور لكلامه قال صلوا على رسول الله. يعني مطالبة الناس بهذه الطريقة أو تسكيتهم بهذا الجاد المعنساني يقول صل على النبي ليس له أصل. وكلما أراد ذلك كررها. وبعض المنتديات بعض الشباب يسألون يقول عندنا منتدى كل من أراد أن يدخل نقول صل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أصلا لا بد من هذا ليس لهذا أصل ولا الناس هل في أحد المذاهب الجمع بين المغرب والعشاء دائما بدون سبب الجمع أما المذاهب المهتبرة فلا يوجد أبدا نعم يقول ما حكم وضع الكتاب سترة للمصلي إذا كان الكتاب موضوعا فصلى إليه كان يكون الكتب مثلا كثيرة تبلغ ثلثة فلا بأس لكن أن يأتي ويوقف الكتاب هكذا ويفتحه ويحطه ما شاء الله بهالطريقة مثلث عشان يصلي إليه ستره فهذا فيه نوع امتهان ما يذيق نعم والكتب تعظم كتب فيها ذكر الله وفيها آيات وأحاديث يقول هل يقال بأنه من السنة ويفعل هذا تارى وهذا تارى أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على كل حالة وأن الإنسان فعله استمر عليه فلعله يكون بذلك قد أصاب السنة يقول في الدعاء اللهم أني ظلمت نفسي ألا يقال إنه يقال بعد تكبيرة الإحرام ورد هذا في بعض الأحاديث ولكن ورد في بعضها بغير التقييد هذا لم يقيد عند عند تكبيرة الإحرام يقول أنا كنت محتاج مبلغ من المال استكمال زواجي وذهبت لأخذ قرض من أحد البنوك بضمان عملي وكان يعطي البنك فائدة ثابتة سنوية وقمت بسداد القرض والحمد لله بعد فترة وأخشى أن لا يبارك الله لي في زواجي وأولادي بسبب هذا القرض فهل هذا القرض من الربا وهل علي ذنب وكيف أكفر عنه نعم هذا القرض من الربا ولا يجوز حرام وكيف تبدأ حياتك بسحت كيف تبدأ حياتك أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف هار فانهار به في نار جهنم فالإنسان ما يبدأ حياته بهذه الطريقة فعليه أن يتوب وهذا أمر لا يمكن أن يستدرك اقترض وسدد المبلغ فعليها يتوب الله ويكثر من الصدقة نعم والاستغفار وأعمال الحسنات من صيام وذكر وقراءة ومن تاب تاب الله عليه يقول الرجاء التكرم بإجابة هذه الأسئلة أحبك, أحبك الله هل السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد سبق هل مشروعية نداء المؤذن في المطر صلوا في رحالكم خاص بصلاتي المغرب والعشاء كون النص جاء فيه في الليلة الباردة من أهل العلم انقيد هذا حتى في الجمع قالوا ليجمع بين الصلاتين في المطر في المغرب والعشاء في الليل لأن المشقة متحققة أكثر من النهار والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك إذا شق على الناس مشقة ظاهرة نعم أنه يمكن أن يقال لهم هذا نعم مع أن يقول ماذا لو احتاج لذلك في صلاة الفجر هو ورد أيضا أن هذا وقع في صلاة الفجر فالصحابي الذي تمنى هذا نعم نعم يقول كما حصل عندنا في الدمام حيث استمر المطر من 12 ليلا إلى 9 صباحا اسهل في مشقة أبدا يقول لماذا لم ندخل أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنهم الباقين في المعنى الخاصة مع الآل يدخلون قال علي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق التشهد الأول قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت الصلاة أليس هذا دليل على عدم وجوب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تجمع الأدلة ولا يؤخذ هذا بمفرده نعم لا يؤخذ هذا الورد ولا حديث المسيح الصلاة في أشياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي, وهي واجبة هل ورد وذكرنا في المرة الماضية قضية التسليم هل ورد لفظ آل إبراهيم في الصحيحين أم لا الآن هذه الرواية التي أمامنا ماذا قال فيها كما صليت على آل إبراهيم آل إبراهيم ويوجد في رواية صحيحة على إبراهيم لكن هل في الصحيحين ما يحضرني ها على إبراهيم وآل إبراهيم بالجمع بينهما في الصحيحين في الصحيحين كيف أنها أنها في الصحيحين الجمع بينهما إيوه إينعم لأن من قيم نفى هذا لكن هي ثابتة على كل حال الشيخ يقول في الصحيحين يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها ليلة الجمعة هل وردت في حديث صحيح؟ نعم آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها صلوا عليه وسلم تسليما ولما التسليم في الصلاة الإبراهيمية إلا إذا إيش؟ إلا إذا إلا إلا داخل الصلاة قبلها هذه حق لنا نضيف السلام خارج الصلاة الصلاة الإبراهيمية، نحن نقول السلام عليك أيها النبي، فسلمنا عليه في التشهد، ثم نصلي عليه كما علمنا. نعم. يقول ورد في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عائشة رضي الله عنها قالت إن نساء النبي صل... إن نساء إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة، فلماذا لا نقول بحرمة الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلنا في, في الأطلاق الثاني يوجد من الأدلة ما يدل على أنه, أنه نغير داخلات في هذا يعني من تحرم عليه الصدقة نعم وأم المؤمنين أم سلم أهل ما جاءت نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت على خير ونعم لما قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرة ما معنى كرم الله وجهه قال لعدي رضي الله عنه قال بعضهم بأنه لم يسجد السنة من قط لكن هذا لا يختص بعلي رضي الله عنه يوجد لعدد من الصحابة وما قيل لهم ذلك فلا يجعل مثل هذا شعارا على أحد بعينه مع أن هذا المعنى صحيح وهو صحيح أيضا في حق أبي بكر رضي الله عنه في حق يقول أصاب أمي مرض نفسي وهو أنها سريعة النسيان وأنها أصبحت تخاف الجلوس وحدها ويأتيها بعض الهواجس التي تحدث لها خوفا ومن هذا المرض أصبحت لا تستطيع القيام والجلوس وحدها ثم عرضها على بعض الأطباء كلهم أجمعوا على أنها ستظل هكذا إلى آخر العمر لأن هذا المرض من أمراض الشيخوخة وهي كبيرة في السن السؤال أنها أصبحت لا تصلي وحدها وإذا قلت لها أو ذكرتها للصلاة قامت تتوضأ وتصلي ولكنها لا تتذكر كيفية الوضوء ولا الصلاة وحدها هم الواجب نحوها وهل عليها ذنب ان تركت الصلاة مع العلم أنها كانت تصلي قبل المرض وهل أرتكر ذنب ان تركتها بهذه الحالة تسكن مع أخي وذهبت لأعمل ببلد آخر لأجمع أموال لعلاجها أو لكي يسدد بعض ضيوني قال هذه إذا, إذا كانت تعقل الصلاة إذا ذكرت تعقل الطهارة وكذا فإنه يجب عليها أن تصلي تذكر بالصلاة فإذا ما وجد من يذكرها فاتت الصلاة خرج عنها الوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم من عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها سواء كان النسيان عارضا أو كان لعلة مرض مثل هذا فتذكر بعد ذلك وتقضي هذه الصلاة وأما إذا كانت لا تعقل الصلاة حيث قال أصلي ثم تقوم تقول ماذا أصلي صلي الظهر تقول أنا صليت أو تكبر ثم تلتفت وتكلم أو كذا فمعنى ذلك أنه رفع عنها القلم إذا كانت لا تعقل أما قضية الذهاب للعلاج لجمع مال من أجل علاجه عند أخي إذا كان أخوه يقوم بما يجب من القيام عليها ونحو ذلك ف فلا بأس أن يذهب هذا وهو من البر من أجل أن يحصل مالا ليعالجها ما حكم الاشتراط في أخذ الحج عن الأموات مثل أن يقول أحج عن فلان بكذا لا لا هذا ما حج لله الذي من أراد أن يحجج أحدا من الناس فينبغي أن يكون ذلك حسبة لله عز وجل ليس مشارطة بمال يقول تحج إحسانا للميت طلبا للأجر وهذا إنما يتصور, عادة إنما يتصور عادة من أحد شخصين إما واحد يريد أن يضر هذا الميت يعرفه لقرابته أو لإحسانه إليه أو صلة أو نحو ذلك فيريد الإحسان إليه هذا متصور الصورة الثانية أن من الناس من يحب أن يشارك الناس في المشاعر ويذهب ويدعو معهم نعم ويشهد تلك المواقف العظيمة لكنه ليس عنده نفقة فوجد من يقول له اذهب حج عن فلان وهذه النفقة فيقول اذهب بدلا من ان ابقى هنا انا اذهب وادعو ربي لنفسي نعم واحضر مع المسلمين هذا الخير واحصل أجرا و... ثواب من الله عز وجل على الله يشملني بعفوه وأن يغفر لي معهم فيقال مثل هذا يعطى ممكن أن يُعطى هذا أو الأول أجرة الحج قال تفضل كم تكلفة الحج تكلفة الحج في الحملة هذه ستة ألاف طبعا حينما بندفع ونكتب اسمك عندهم وتذهب معهم وتجي ما لك لكير هذا أما أن يقول لا أعطوني ستة ألاف ثم أنا سأذهب بطريقتي أذهب خمسمائة ريال وخمس ألاف وخمسمائة أخذها لي فنقول هذا ما حج لله وإنما الأعمال بالنيات هذا يتاجر فلا يعطى لكن لو أنه أعطي بعد ما رجع نية طيبة وصحيحة فأعطي أو حج لله وأعطوه مال وهو لم يقصد المال فلا إشكال لكن الذي يذهب لقصد المال هذا هو المذموم ولم يكن حجه عباده لم يكن حجه لله الله اعلم صلى الله